عن طرد ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأمره في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم وألا تعدو تعدوا عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنيا ونهاه عن إطاعة الكفرة في ذلك وهي قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كما أمره هنا بالسلام عليهم وبشارتهم برحمه ربهم جل وعلا في قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة الآية وبين في آيات أخرى أن طرد ضعفاء المسلمين الذي طلبه كفار العرب من نبينا صلى الله عليه وسلم فنهاه الله عنه طلبه أيضا قوم نوح من نوح فابى كقوله تعالى عنه وما أنا بطارد الذين آمنوا الآية وقوله ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم الآية وقوله وما أنا بطارد المؤمنين وهذا من تشابه قلوب الكفار المذكور في قوله تعالى تشابهت قلوبهم الآية قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أجر الله تعالى الحكمة بأن أكثر أتباع الرسل بعفاء الناس ولذلك لما سأله رقل ملك الروم أبا سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم اشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء لأن أحق منهم بكل خير كما قال هنا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا الآية إنكارا منهم أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء دونهم زعما منهم أنهم أحق بالخير منهم وقد رد الله قولهم هنا بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخرى، كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه الآية وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا والمعنى أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعا من ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خير وأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا ما سبقوهم إليه ورد الله افتراعهم هذا بقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أثاثا ورئيا وقوله يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ما عندي ما تستعجلون به الآية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار أن تعجيل العذاب عليهم الذي يطلبونه منه صلى الله عليه وسلم ليس عنده وإنما هو عند الله ان شاء عجله وإن شاء أخره عنهم ثم أمره أن يخبرهم بأنه لو كان عنده لعجله عليهم بقوله قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الآية وبيّن في مواضع أخرى أنهم ما حملهم على استعجال العذاب إلا الكفر والتكذيب وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا أنه عظيم هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم كقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها الآية وقوله يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقوله قل ارايتم إن اتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون وبيّن في موضع آخر أنه لولا أن الله حدد لهم اجلا لا يأتيهم العذاب قبله لعجله عليهم وهو قوله ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب الآية قال المؤلف رحمه الله تنبيه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر الآية صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم لعجله عليهم مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليه ملك الجبال وقال له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها فقال صلى الله عليه وسلم بل ارجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا والظاهر في الجواب هو ما أجاب به ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك الوقت بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية بيّن تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فقد أخرج البخاري وأحمد وغيرهما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بمفاتيح الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة والمفاتح الخزائن جمع مفتح بفتح الميم بمعنى المخزن وقيل هي المفاتيح بجمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح وتدل له قراءة ابن السميق مفاتيح بياء بعد التاء جمع مفتاح وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله وهو كذلك لأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم جل وعلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أخرجه مسلم والله تعالى في هذه السورة الكريمة أمره صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب وذلك في قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولذا لما رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك لم يعلم أهي بريئة أم لا حتى أخبره الله تعالى بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجلة للملائكه ولا علم له بأنهم ملائكه حتى أخبروه وقالوا له إن أرسلنا إلى قوم لوط ولما جاءوا لوطا لم يعلم ايضا أنهم ملائكه ولذا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يخاف عليهم من أن يفعل بهم قوم فاحشتهم المعروفة حتى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له إن رسل ربك لن يصل إليك الآيات ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد وقال له أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الآيات ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال رب إن ابني من أهلي وان وعدك الحق الآية ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال لهم انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ما شاء كما أشار له بقوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسيكون لحديثنا تتمة إن شاء الله في لقائنا القادم حول علم الغيب فإلى ذلك استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته